إنا ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا اللي أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة